ومعه تصديق جلي جزمه التغيير ان لم يقبل علم وما يقبله ف صحيح ان طابق او لاذ فساد وغيره ظن يرجحان سلك وضده الوهم وما سواه فشك لما كان الاصول اصول الفقه علما سلاليا والعلوم الاستدلاليه تحتاج إلى شيء من المنطق هكذا قرر اهل الاصول ذكر المصنف القواعد المهمة في المنطق اقتداءا بغزالي اول من ذكر بعض القواعد المتعلقه بالمنطق في اصول الفقه هو الغزالي وهو صاحب المستصفى وغيره من المصنفات التي تعتبر اصولا في اصول الفقه وذلك المستصفى اختصره ابن قدامه رحمه الله تعالى في في اوضته وكان المستصفى يعتبر متنا يحفظ قديم وله من من الشروحات كثيره فهو العمدة لما ذكر الغزالي تبعه مصنف صاحب الجمع فذكر اشياء مما يتعلق به بالمنطقي واغلب ما يذكر مع ما يذكر فيما مضى من الدليل وما يتعلق بالدليل عرفنا ان ثم فرقا بين الدليل عند المناطقة والدليل عند عند الاصوليين هنا ايضا يذكرون العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والمسائل المتعلقه بهذه المسائل لانه يت... لانه ينبني عليها احكام يعني ما الفرق بين العلم والظن اذ ينبني على العلم ما لا ينبني على الظن اذ اشترط في العقائد العلم ولا يصح الظن مع انه يجوز التقليد لكن يجب ان يكون المقلد فيه أو المقلد أن يكون جازما بمعنى انه يعتقد علما وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح حينا اذا لابد ان نفرق بين الظني وبين العلمي لما يترتب عليه من من الاحكام فالظن لا يعمل به في باب المعتقد لابد من الجزم لابد من من الجزم وأما فقهيات الفروع هذه قد وقع فيها فيها الظن كان يقال بان الفقه كله من الظنون يقال من حيث العمل هو من القطعيات على كل ذكر شيء ما يتعلق به المنطق وال المنطق اول فصل يذكر فيه فنه عندما يذكرون ما يتعلق بتعريف العلم ثم يقسمون العلم الى قسمين علم تصور وعلم تصديق ويذكرون الفروق بين بين النوعين ما حقيقة التصور وما حقيقة التصديق جرى كذلك الاصوليون على على هذا المنوال وعلم أن ادراك الماهيه من غير حكم عليها يسمى تصورا أولا الادراك هذا مصدر ادرك يدرك ادراكا مَصْدَرُ أدرك يدرك إِدْرَاكًا، هذين من باب الأفعال، أَكْرَمَ يكرم إِكْرَامًا، والمراد به في المعنى اللغوي يأتي بمعنى الوصول، تمام الوصول، ويقال أدركت الثمرة إذا بلغت نضجت، وأدرك الصبي إذا إذا بلغ، فبذلك أدرك الصبي إذا بلغ، هذين يقال فيه ماذا بلغ بمعنى أنه وصل إلى الحدي الذي يكون مناط للتكليف هذا السن حينئذ يعتبر ماذا يعتبر وبلغ حينئذ صار مناطا لي للتكليف وأما في الصلاح فعندهم الادراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها وصول النفس إلى المعنى الوصول لابد من ذكر معنى الوصول ولفظ الوصول لانه هو المعنى اللغوي ومعلوم ان المعنى اللغوي لابد ان يؤخذ جنسا في حد المعنى العرفي أو الاصلاحي فاذا كان الادراك في اللغه هو الوصول اذا الادراك بالاصلاح هو وصول لابد ان يكون ماذا ان يكون بمعنى الوصول لكنه أخص ليس هو مرادفا للوصول في أو للادراك في المعنى اللغوي وانما هو وصول خاص وعبر اهل المنطقي عن القوه العاقله التي يحصل بها التفكير بالنفس ولذلك يسمون القوه العاقله سواء كان محلها القلب أو محلها الدماغ أو محلها القلب ولها اتصال بالدماغ هذا او ذاك فالصواب كما مر معنا هذا باب ذكر الخلاف فقط الا الصواب أن محل التفكير ومحل العقل هو القلب للنصوص الواردة في, في ذلك سواء قلنا بأن له اتصالا بالدماغ او لا أما ما يقوله بعض الاطباء وغيرهم بأن محله الدماغ غلط مصادم لي للنصوص على كل على ذكر الخلاف سواء كان هذا او ذاك سمي هذا المعنى بالنفس عندنا وصول النفس اذا وصول ماذا القوة التي هي محل الادراك التي هي آلة التفكير التي يحصل بها بها التفكير فيفكر الإنسان كل انسان مفكر لذلك يعبر عنه في التعريف عند المناطقة بانه حيوان ناطق هو المراد بالناطق بمعنى انه عنده الهه للتفكير فالفرس حيوان يطلق عليه حيوان بمعنى انه فيه ماده الروح كذلك الإنسان يطلق عليه بهذا المعنى فيقال حيوان لكن ما الفرق بينهما ان الفرس حيوان صاهل والحمار حيوان ناهق وام الانسان فهو حيوان ناطق وليس المراد به النطق انه يتكلم مراد به النطق الذي عبر عن به عن القوة الادراكيه بمعنى انه يفكر واذا لم يكن الانسان مفكرا جاء إطلاق القران بأنه في منزله البهاء كذلك جاء في القران انه بمنزله البهاء اذا الفارق بين الحيوان وبين الإنسان هو القوه المفكرة هذه القوه المفكرة سواء سميت بالنطق ويشتق منها اسم الفاعل وهو الناطق أو سميت به بالنفس حينئذ إذا فكر بانه التفكير ووصل إلى المعنى بتمامه لا الى اصل المعنى دون تمامه فان فكر في معنى مفرد من المفردات ولم يصل إلى المعنى بتمامه بل اثبته على وجه الشك حينئذ لا يسمى لا يسمى في الصلاح المناطقه وانما يسمى شعورا إذ ثم فرق بين الشعور وبين الادراك فإذا وصل إلى المعنى بتمامه لا يقبل شكا حينئذ نقول هذا يسمى ادراكا فان لم يصل إلى المعنى بتمامه حينئذ يسمى ماذا يسمى شعورا المعنى هنا اطلق والمراد بالمعنى ما يعنى من اللفظ يعني ما يقصد من اللفظ هكذا عرفوا المعنى بانه ما يقصد من اللفظ ومعلوم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا قد يكون مفردا وقد يكون مركبا فان وصلت النفس الى معنى اللفظ المفرد بتمامه سمي ماذا سمي تصورا فهو ادراك المفرد وان وصلت النفس قوه العاقله الى ادراك أو إلى المعنى الذي هو معنى اللفظ المركب ونعني بالمركب هنا من باب التيسير الجمله الاسميه والجمله الفعليه ادركت معنى زيد قائم الذي هو المدلول وأدركت معنى قام زيد حينئذ وصلت النفس إلى المعنى بتمامه وسمي ماذا سمي تصديقا اذا دخل التصور والتصديق في حد ادراكي هذا الذي نعني هنا ندركه الطالب ابتداء أن لفظ الإدراك يعرف بانه ماذا وصول النفس إلى المعنى بتمامه بعضهم يفسرون المعنى بقوله بالنسبه او غيرها من نسبة أو غيرها هذا تفصيل لقولنا المعنى واذا قلنا المعنى المراد به مدلول المفرد ومدلول المركب حين دخل التصور والتصديق حين إدراك ادراك الماهيه فاذا علم حقيقه الادراك بالمعنى الذي عنيناه سابقا وهو الادراك عند المناطقه حينئذ نقول اعلم ان ادراك الماهيه من غير حكم عليها يسمى تصورا ماهيه قالوا تطلق غالبا على الأمر المتعق يعني الامر الذي حصل صورته في الذهن يسمى ماذا يسمى ماهيه ماهيه اصلا ما هي ما هي اين الأمر الامر المتعقل الموجود في الذهن يسمى ماذا يسمى ماهيه وهذا النظر فيه يكون باعتبار ماذا باعتبار أنه مقول في جواب ما هو سميت ماهيه لكن ثم اعتبار آخر من حيث ثبوت هذا الأمر المتعقل في الذهن فحسب يسمى ماهيه و باعتبار ثبوتها في الخارج يسمى ذات تسمى حقيقه تسمى حقيقه وباعتبار ما يثبت لها من لوازم تسمى ذاتا يعني المهية والحقيقة والذات هذه في الاصل انها مترادفه وانما اختلفت الاسماء باختلاف الاعتبارات وإلا المهية والحقيقة والذات بمعنى واحد والغالب في التفسير في المهية يعبر عنها بالحقيقه ويعبر عن الحقيقه بالذات يقال الذات هي الحقيقة وهي الماهيه لكن عند التحقيق ما ذكره صاحب التعريفات ان ثم فرقا لكن الفرق هذا بالاعتبار الأمر المتعقل باعتبار وجوده في الذهن فحسب يسمى ماهيا لانه يسال عنه بقولنا ما هو ما هي ولا شك ان السؤال ما هو ماهيا يسال به عن الجنس عن الكليات الخمسه التي مرت معنا إن كان باعتبار وجوده في الخارج حينئذ نسميه ماذا نسميه حقيقة باعتبار ما يثبت لها من لوازم يسمى يسمى ذاتها فمفهوم الإنسان مفهوم الانسان هو ماذا حيوان ناطق هذا الحيوان الناطق باعتبار وجوده في الذهن لأن لفظ انسان له مدلول كالخبر له مضمون حينئذ وجود هذا المعنى في الذهن فحسب يسمى ماهيا ماهيه الإنسان؟ حيوان ناطق باعتبار وجوده في الذهن باعتبار أن له فردا في الخارج وهو زيد فنظرنا إلى الفرد يسمى ماذا يسمى حقيقه باعتبار أنه يثبت له الضحك بالقوه والمشي بالقوه اللوازم بس كذلك التكلم النطق بالقوه الى اخره هذه لوازم صفات عوارض خصائص حين ند نسميه ماذا نسميه ذاتا ولذلك فرق بين بين ماهيه الإنسان وبين حقيقة الإنسان وبين ذات الإنسان فرق بهذه الاعتبارات المسمى واحد لكن بالاعتبارات يكون فيه خلاف يكون فيه اختلاف اعلم أن ادراك المهية من غير حكم عليها يسمى يسمى تصورا من غير حكم عليها المراد من غير إثبات شيء لها لا بالإثبات ولا ولا بالنفي فلو ادركت معنى زيد حينئذ نقول هذا ماذا ادركت معنى زيد له مسمى وهو الماهيه سواء قلنا في الذهن او في الخاله هنا انتهينا سواء كان في الذهن او في الخارج ما أنك انك ادركت معنى لفظ الزيت حينئذ زيد هذا هل اثبتت له حكم او لا ان لم تثبت له حكما يسمى تصورا قلت فقط زيد جاء الاسم في ذهنك زيد ادركت مسمى حينئذ قلت هذا ماذا هذا تصور لفظ سماء لفظ مسجد لفظ قلم لفظ قمر شمس الى اخره هذه المفردات كلها إدراكها يعني الوقوف على حقائقها ومهياتها وذواتها ما المراد بهذه الالفاظ المعاني التي تحملها هذه الالفاظ يسمى ماذا يسمى تصورا اذا إدراك مفرد يسمى ماذا يسمى تصورا هكذا فادراك المهي من غير حكم عليها يسمى تصورا وهو حصول صورة الشيء بالذهن وهكذا فسره بعضهم ذكروا صاحب التحبير وغيره ذكرهم صاحب التحبير وغيرهم وعبر عن التصور بانه حصول صورة شيء بالذهن حصول صورة شيء بالذهن قالوا الذهن هذا كالمراه الذهن كالمرايات كما أن المراات تنطبع فيها المحسوسات كذلك الذهن تنطبع فيها المعاني سواء كانت هذه المعاني مفردة أو كانت مركبة حينئذ كما أن هذه المراات التي هي محل الانطباع الاشياء المحسوسه لانك تقف أمامها لا يرى المعنويات والمعقولات لا ترى في هذه المراات صحيح المعقولات اذا رايت المراات الان الحسيه هذه نتقف امامها الناس رجال ونساء هذه المراات ما الذي ينطبع فيها ما الذي يكون له انعكاس الأمر المحسوسه فقط اما المعاني فلا كذلك فانت اذا وقفت امامها ترى هيئتك فقط الذي يدور في نفسك لا تراه لكن الذهن بالعكس ينطبع فيه صوره المعاني والمعقولات بخلاف الأمر المحسوسه اذا سمي التصور تصورا لماذا لأنه تفعل من الصوره بمعنى أن الذهن او المدرك لحقائق الأشياء تنطبع في ذهنه صورة الأشياء لكن ليست محسوسة وانما هي معاني فالذي في الذهن ليس هو عين المسجد وإنما هو مفهوم المسجد والذي في الذهن ليس هو ذوات ابنائك وانما أسماء وصفات ابنائك هكذا قص عليه فالذي يوجد في الذهن هو معاني ومعقولات ومفاهيم فحسب هو امر متعقل اما الامور المحسوسه التي تدرك بالبصر أو بالحس ونحو ذلك هذه لا تنطبع في في الذهن اذا حصول صورة الشيء في الذهن هذا يسمى ماذا يسمى تصورا لكن هذا الاطلاق فيه نظر لماذا لان الصواب أن, التص... ان التصور له استعمالان صحيح عند ارباب المنطق أن التصور له استعمالان استعمال بالمعنى الأخص واستعمال بالمعنى الأعم قال الذي ينقسم العلم إليه هو التصور بالمعنى الأخص واما التصور بالمعنى الاعم فالعلم مرادف له حصول صورة الشيء في الذهن الصحيح العلم لفظ العلم هذا مما وقع فيه نزاع كبير في في تفسيره هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به مرادات أخرى تختلف باختلاف الفنون اصح من عرف العلم وهو المعنى اللغوي له هو ما اعتنى به المناطق وللاسف ما اعتنى به المناطق وهو ان العلم ادراك المعاني مطلقه كما قال الناظم الشمسيه العلم ادراك المعاني مطلقه وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور حينئذ العلم ادراك المعاني عرفنا معنى الادراك وصول النفس الى المعنى بتمامه حينئذ ادراك المعاني مطلقا سواء كان المعنى مفردا فهو التصور او كان المعنى مركبا وهو وهو سواء كان معه حكم او لا فشمل حينئذ العلم شمل اللفظ العلمي بهذا التعريف التصور بنوعيه النظري والضروري وشمل التصديق بنوعيه النظري والضروري حينئذ لا يختص العلم بالتصديق القطعي ولا يختص العلم ب ماذا بالتصديق النظري وإنما يشمل النوعي فعينئذ تخصيصه بكونه ادراكا جازما بأنه إدراك جازم هذا مجرد الصلاح ذكره الرازي فتبعه من تبع من اهل العلم وصار كانه هو الذي يعتبر من العلم بأن العلم مرادف للجزم وليس بالصواب بل يدخل في العلم الظن والعلم والظن علم وجعل القرآن بذلك ولذلك إطلاق بعض الاصوليين وقد مر معنا أن العلم وحتى النحاة يذكرون ذلك أن لفظ العلم ياتي بمعنى الظن يعني كانه استعمل في غير ما وضع له ليس كذلك بل استعمل في معناه فان علمتمهن مؤمنات قال استعمل العلم هنا بمعنى الظن لا وانما جاء العلم في ببعض مفرداته وهو أن العلم يصدق على الإدراك الذي يكون ظنا وليس هو استعمال للفظ بغير ما وضع له لكن لو جعلنا العلم بمعنى الإدراك الجازم والظن ليس كذلك حينئذ صار استعمال اللفظ في غير موضع له يكون مجازا وليس كذلك بل الصواب ان العلم يدخل تحته الظن وهو فرد من أفراده ولا مانع في لغه العرب بالاستقراء وتتبع له عشرات الامثله أن بعض مفردات اللفظ قد يختص باسم خاص فلا مانع ان يكون الظن داخلا في مسمى العلم وهو فرد من افراده ثم يكون لهذا الفرد اسم خاص به لا مانع حينئذ لا يقال كيف العرب وضعت لفظ العلم ووضعت لفظ الظن ودل ذلك على انهما متغايران قل لا ولذلك قد يعطف الخاص على العام قد يطلق الكل مرادا به الجزء الاخر فشاهد هنا أن العلم وتعريف العلم مما وقع في نزاع احسن من فسر معنى العلم هو ما ذكره اهل المنطق بأن العلم هو إدراك المعاني مطلقه اما تقييده بالجازمي كما سيأتي في كلام الفخر غيره فهذا مجرد الصلاح فما جعل لفظ العلم في أصول الفقه فهو الصلاح خاص ليس هو الحقيقة اللغويه وانما هو صلاح لبعض الاصوليين فإذا كان كذلك فحصول صورة الشيء في الذهن هكذا باطلاق دون تقييد بمعنى مفرد أو بمركب هذا مرادف للعلم اذا التصور يطلق في الاستعمال ويراد به المعنى الاخص فهذا يكون قسيما للتصديق وهو قسم للعلم والثاني يقال التصور بالمعنى الأعم حينئذ لا يكون قسيما للعلم لانه هو عينه فيفسر العلم بانه ادراك المعاني والمراد بادراك المعاني ماذا هو معانه بقول حصول صورة الشيء في الذهن حصول صورة زيد في الذهن حصول صورة السماء في الذهن حصول صورة قام زيد في الذهن زيد قائم كذلك في الذهن اذا دخل فيه ماذا التصور والتصديق عينيه صار ماذا صار مرادف للعلم يقال التصور بالمعنى الاخص هذا بمعنى إدراك المفردات ويفسر المفرد بكونه ماذا بكونه ليس ليس بمركب كما كما سياتى ومع الحكم يسمى تصديقا يعني ادراك المهية من غير حكم يسمى تصورا ادراك معنى زيت فقط دون أن تثبت له قياما ولا غيره ودون ان تنفي عنه شيئا البت يسمى ماذا يسمى تصور مع الحكم عليه بالإثبات أو النفي يسمى تصديقا هكذا على جهه الاجمال على جهتي الإجمال فالاول تصور يسمى تصورا ساذجا بفتح الذال وقيلا ذي معرب أي مشروط فيه عدم الحكم وشروط فيه عدم الحكم حينئذ الشرط في صدق التصور بالمعنى الاخص الان اذا اطلقنا التصور فالمراد به بالمعنى الاخص الذي هو مقابل للتصديق وأما تصور الذي بالمعنى الاعم فلا يكون مستعملا في الصلاح المناطق البتة لانه يسبب ماذا يسبب اشكالا اذا التصور الأول التصور يسمى ماذا يسمى ساذجا, ساذجا هذه دخيله معربه والمراد به أنه خالي عن الشيء ولذلك يقال حجة ساذجه بمعنى انها خاليه عن, عن ما يقررها وكذلك هنا يقال تصور ساذج فتح الذال وقيل بكسرها اي مشروط فيه عدم الحكم مشروط فيه عدم الحكم اذا عدم الحكم عليه بالاثبات أو بالنفي هو الشرط في تحقق التصور فلن يكون تصور إلا إذا انتفى الحكم واما إذا ورد الحكم حينئذ انتقل من وصف التصور الى وصف التصديق لكن ضابط التصور نقول هو ادراكه المفرد المفرد ثم هذا الادراك للمفرد هو ما يقابل التصديق التصديق هو ادراك المركب والمراد بالمركب هنا يحصر في الجمله الاسميه والجمله الفعليه يعني ما كان يسمى كلاما عند النحات أو يسمى اسنادا تاما عند البيانيين إذا حصل الاسناد التام ولن يحصل الاسناد التام الا بالمبتدا مع الخبر والفعل مع فاعله هذا الذي يكون سنادا تاما هذا باستقراء متفق عليه وكذلك الكلام عند النحات لا يكون كلاما نحويا مجتملا على اركان اربعه إلا إذا كان تحقق فيه المبتدا مع الخبر وكذلك الفعل مع مع فاعله زيد قائم ادراك معنى زيد قائم المركب كما سياتي تفصيله نقول هذا يسمى تصديقا هذا جملة ماذا زيد قائم جملة اسميه قام زيد هذه جمله فعليه ادراك معنى قام زيد يسمى تصديق يقابله ماذا التصور يقابله التصور اذا ادراك زيد فقط يسمى تصورا ادراك قائم فقط يسمى تصورا ادراك امكان اتصاف زيد بالقيام الذي يسمى النسبه هنا يسمى ماذا يسمى تصورا ادراك النسبة فقط ما المراد بالنسبة النسبة المراد بها التعلق والارتباط هل ثم علاقة بين زيد القيام نقول نعم زيد العقل لا يمنع أن زيد أن يتصف بالقيام وكذلك هذا الذي هو عدم الامتناع والعلاقة بين الموضوع والمحمول تسمى نسبة ادراكها يعني العقل لا يمنع بخلاف ما لو قال طار الجدار مثلا عقل لا يدرك ان الجدار يطير اذا لم يدرك النسبة فلا يسمى تصوراً اذا نقول او يدركها لكن بالنفي يدركها لكن بالنفي يعني بالسلب فاذا ادرك معنى زيد وادرك معنى قائم القيام الذي دل عليه قائم ادرك النسبة بينهما وهنا الجملة ماذا مثبتة زيد القائم من ثبوت قيام زيد هذا الذي ادركه العقل هذا كل واحد من هذه الثلاث يسمى ماذا يسمى تصوراً باقي شيء واحد وهو الوقوع واللا وقوع هذا يسمى النسبة الخارجية يسمى النسبة الخارجية والصحيح أن تقييد النسبة الخارجية بالوقوع عدم الوقوع هو التصديق فإذا أدرك العقل الوقوع بالفعل في الخارج حينئذ نسميه تصديقا واذا ادرك عدم الوقوع في الخارج حينئذ نسميه ماذا نسميه تصديقا فاذا قيل زيد قائم حينئذ تنظر في الخارج هذا كله بالذهن الان زيد في الذهن معناه قائم معناه بالذهن الارتباط بينهما كله بالذهن الثبوت هذا كله بالذهن بقي ماذا هل في الخارج بالفعل زيد قائم او لا حينئذ اذا قيل زيد قائم بالفعل حينئذ نقول ادراكك قيام زيد بالفعل في الخارج يسمى يسمى تصديقا ولذلك التصديق هنا يقابل ما هو مضمون الخبر عندنا خبر وعندنا مدلول الخبر ما حد الخبر ما احتمال الصدقه والكذبه لذاته حينئذ ما المراد بالصدق أو التصديق ما المراد بالكذب او التكذيب مطابقه الخبر للواقع اذا هنا باعتبار كونه كلاما سمي خبرا سمي كلاما لكن باعتبار المضمون هل وقع او لم يقع يسمى تصديقا فاذا قلت مثلا زيد قائم مدلوله ومضمونه هو قيام زيد بالفعل او لا فان ادرك العقل ان زيدا بالفعل قائم أو قاعد أو نحو ذلك مما دل عليه اللفظ حينئذ يسمى ماذا يسمى تصديقا ولذلك محتمل الصدقه لذاته ما احتمال والكذبة والكذبه لذاته يعني من النظر عن عن المتكلم الصدق ما هو تطابق الخبر للواقع مطابقه الخبر للواقع هذه المطابقة هي التي تسمى حكما ولذلك سمي التصديق تصديقا هنا بناء على أنه من قبيل الاخبار وان الخبر يحتمل التصديق والتكذيب اذا التصور الساذج او الساذج بالفتحي مشروط فيه عدمه عدم الحكم والمراد به إدراك المفرد على التفصيل نقول هو الإدراك الذي لم يتعلق بالنسبة الخارجية لم يتعلق بالنسبة الخارجية وعرفنا المراد بالنسبة الخارجية ما هي بعضهم يعبر بالثبوت والوقوع بالثبوت والنفي والادق يقال وقوع الثبوت فرق بين الثبوت وبين وقوع الثبوت بين النفي وبين وقوع النفي لماذا لأن الثبوت وصف لللفظ والوقوع عدم الوقوع هذا لمدلول اللفظ يعني للشيء الخارجي ولذلك سميت ماذا نسبة خارجيا اذا الادراك الذي لم يتعلق بالنسبة الخارجيه على وجه الادعاء بأن لم يتعلق بنسبة اصلا اذا لم يتعلق بنسبة اصلا هذا خارج لا اشكال فيه يسمى ماذا ها. لو ادرك فقط زيت هذا ليس عندنا نسبة كذلك قائم حينذا ليس عندنا نسبة لكن قد يوجد موضوعه محمول ونسبة ليست نسبة خارجية اذا وجدت النسبة لكن هل يتصور وجود التصور هل يتصور وجود التصور دون النسبة نقول نعم وذلك فيما إذا أدرك ماذا الموضوع فقط أدرك معنى زيت وادرك معنى قائم ولم يكن ثم ترابط بينه بين النوعين إذا لم تكن فيه نسبة اصلا وذلك ادراك الموضوع وحده وإدراك المحمول وحده وادراكهما دون نسبة بينهما أو تعلق بنسبة غير خارجية نسبة غير غير خارجيه والمراد بها النسبه الكلامية أو النسبه الاضافيه أو النسبه التقييديه اذ لا تخرج النسب عن عن هذه الانواع الاربعه اما خارجيه وإما كلاميه وإما تقييدية وإما اضافيه الاضافيه اراد بها ما يختص بالبلوهه والابوه زيد بن عمرو قال زيد بن عمرو هنا اضافه اولى اضافه لا يتصور فهم زيد الابن إلا بفهم ابيه معنى الابوه ولا يتصور فهم الابوه الا اذا فهمت معنى البنو هذا تسمى ماذا نسبه تقي... نسبة اضافيه واما التقييديه ما جعل وصفا لغيرين كالصفه مع الموصوف والتابع مع المتبوع حينئذ نسميه ماذا نسميها تقييدية والكلاميه المراد بها الثبوت والانتفاء يعني ثبوت المحمول للموضوع فاذا قلت زيد قائم اذا ماذا دلت الجمله هذا على ماذا على ثبوت القيام لزيد هل تسمى ماذا تسمى نسبة كلاميه ثبوت القيام لزيد ما زيد قائم عدم القيام أو عدم ثبوت قيام زيد بالعكس يكون هنا تسمى هذه النسبة كلاميه ادراك النسبة الكلاميه وإدراك النسبة التقييدية وادراك النسبة الاضافيه كل ذلك يسمى تصورا بقي النسبة الخارجيه وهي وقوع الثبوت أو عدم وقوعه ادراكه يسمى ماذا يسمى يسمى تصديقا يسمى تصديقا وقوع ذلك الثبوت أو عدم وقوعه والذي يسميه بعض بالاقاع والانتزاع وبعض يسميه للسلب والايجاب توسع في العبارة والمشهور الوقوع والا وقوع والثاني الذي هو التصديق مشروط فيه الحكم مشروط فيه الحكم فان لم يكن ثم حكم حينئذ لا يسمى لا يسمى تصديقا ومعنى الحكم في التصديق اسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا هذا هو المشهور وان كان فيه توسع في في العباره كما سيات اسناد امر الى اخر اثباتا او نفيا هذا يسمى ماذا يسمى حكما فحينئذ الحكم هنا باعتبار وصف اللفظي لا باعتبار مضمون اللفظ بمعنى أن الخبر كل خبر لابد ان يتحقق فيه الاسناد ما المراد بالاسناد اسناد حكم الى او ما يسمى به بنسبه أمر الى امر الذي نذكره فيه في النحو فاذا قلت زيد قائم فقد نسبت القيام إلى زيد على وجه الاثبات فاذا قلت ليس زيد قائما فقد نسبت القيام إلى زيد على وجه النفي يعني نفيته عنه ثم إدراك لكن على وجه النفي والاول على وجه الاثبات نقول هذا بهذا الاعتبار وصف لللفظ واما بالفعل وقوعه فهذا شيء آخر وهو ما يسمى بالوقوع والنفي قال نحو ماذا كون زيد قائما أو ليس بقائما على المثال الثابت وقال الطوفي في شرحه التصور ادراك الحقائق مجردة عن الاحكام وكذلك ادراك الحقائق مطلقا مجردة عن الاحكام يعني مجردة عن الثبوت والنفي فلا تثبت لها شيء ولا تنفي عنها شيء البتة وقيل حصول صورة الشيء في العقل وهذا قلنا ليس هو التصور هنا هذا التصور بالمعنى الأعم ونحن نبحث بالتصور بالمعنى الأخص الذي هو قسيم للتصديق فعنيذ يحصل خلط كما ذكرنا في في النظري وما يتعلق به والفكر حصل خلط تداخل فيه كثير من المصطلحات يعني ما يصلح المناطقه قد يذكره بعض الاصوليين في غير محله كذلك التصور اذا اطلق عند المناطقة فليس إلا التصور بالمعنى الاخص عندما نأتي الى هذا المبحث في اصول الفقه ونعرف التصور بمعرفه هنا قل هذا في خلل لماذا لان هذا مرادف للعلم عند المناطق وليس هو عين التصور الذي هو قسيم للتصديق وتم فرق بين النوعين قال والتصديق نسبة حكميه بين الحقائق بالايجابي أو السلبي وقيل اسناد أمر إلى آخر ايجابا أو سلبا والمعنى واحد نسبة حكمية بين الحقائق بالايجاب أو السلب هذا كذلك في توسع لماذا لأن النسبة الحكمية بين الحقائق بين حقيقة زيت وبين حقيقة قاع بينهما بالاثبات هل هذا هو التصديق الجواب لا قد يسمى حكما لكن لا يسمى تصديقا قد يسمى حكما لكن لا يسمى ماذا لا يسمى تصديقا اذ ثم فرق بين الحكم وبين التصديق كما ساءت في كلام صاحب الابهاج فكل تصديق متضمن لمطلق التصور ثلاثه تصورات كل تصديق متضمن لمطلق التصور ولكن بالاستقراء هي ثلاث تصورات فإذا قيل هذا تصديق حينئذ يلزم منه ماذا أن قبله حصلت مقدمة أو مقدمات بد لن يوجد تصديق الا بحصول تصور قبله وهذا محل اتفاق محله اتفاق بين العقلاء سواء كانوا مناطق ام غيره حينئذ نقول كل تصديق وافه هو متضمن العده تصورات اولا تصور الموضوع وحده ثانيا تصور المحمول وحده ثالثا تصور النسبة التي هي بين الموضوع والمحمول وهي تكون على وجه الثبوت او الانتفاء باقي رابع اما ان نعبر وقد عبر عنه كثير الذي هو الثبوت والانتفاء وهذا فيه قصور لأن الثبوت والانتفاء وصف لللفظ وليس هو متعلق التصديق وان كان هو متعلق العلم كما سياتي حينئذ نقول قد نعبر بالثبوت والانتفاء لكن فيه قصور والصواب ان نقول وقوع الثبوت او انتفاء الثبوت يعني عدم الوقوع أو الوقوع أو عدم الوقوع افرق بين هذه الانواع الثلاث فحينئذ نقول هذا التصديق لم يكن ولم يحصل الا بهذه التصورات السابقة الذي وقع فيه النزاع هل هذه الثلاث التصورات هي جزء من التصديق بمعنى انها أركان ام انها شروط فيه فقط هذا الذي وقع فيه النزاع اما ان التصديق لن يوجد إلا بهذه التصورات الثلاث السابقة هذا متفق عليه لماذا لانه لا يمكن ان تحكم بي تقول زيد قائم وانت لا تعرف معنى الزيد ولا تعرف معنى قائم هذا الا تصور يصدر من عاقل ولا النسبه بينهما إذا امتنع إدراك هذه الثلاثه الأنواع الثلاث تصورات امتنعت التصديق فكيف تحكم على الشيء الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد تتصور اولا الموضوع المبتدا وتصور المحمول الذي هو الخبر ثم العلاقه بينهما ثم بعد ذلك تحكم بالوقوع وعدم الوقوع الخلاف هل هذه الثلاثه السابقة اركان للتصديق في جزء منه أم انها ماذا انها شروط فيه ولذلك كما قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى اتفقوا على أن التصور على أن التصديق مسبوق بعده تصورات ثلاثه لكن الخلاف هل هو من توقف المهية على اركانها أو من توقف المهية على شروطها المهية متوقفه على هذه التصور الثلاثه لن توجد لكن هل هو من توقف المهية على أركانها أو من توقف المهية على شروطها هذا محل النزاع قال هنا فكل تصديق متضمن من مطلق التصور ثلاثه تصورات تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث حيثهما ثم تصور نسبة احدهما للاخر فالحكم يكون تصور الرابع التعبير هنا بالمحكوم عليه هو المراد به الموضوع قد تختلف العبارات الالفاظ وليس الاختلاف المعاني يعني المسمى واحد فيسمى موضوعا ويسمى ويسمى مبتدا ويسمى مسندا إليه ويسمى محكوما عليه اربعه أسماء والمسمى واحد فاذا قلت زيد قائم زيد هذا محكوم عليه ويسمى مبتدا ويسمى موضوعا عند المناطقه ويسمى مسندا إليه قائم الذي هو خبر ومحمول ومسند ومحكوم به اذا أربعة أسماء لكن تختلف باختلاف المحال فالمناطق يعبرون بالموضوع والمحمول والاصوليون يعبرون بالمحكوم عليه والمحكوم به النحاة يقولون مبتدا وخبر والبيانيون يقول مسند اليه ومسندا والمسمى واحد مراد به زيد قائم فالمثال واحد فالتعبير حينئذ قد نعبر بالموضوع ونعبر ب المحكوم عليه اذا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع والمحكوم به الذي هو المحمول من حيثهما يعني تصور الموضوع وحده وتصور المحمول وحده من حيثهما يعني لا بالنظر إلى اسناد الثاني لا إلى الاول ثم تصور نسبه احدهما للآخر هذه تسمى نسبة تقييدية هنا تقييد زيد بوصف القيام تسمى ماذا نسبة تقيديا وهذه مطلده قد اجتمعان اتصل النسبه الكلاميه والنسبه التقييديه قلت جاء زيد العالم عند النسبتان هنا جاء زيد العالم عندنا النسبتان النسبه الاولى النسبه الكلاميه ثبوت جاء زيد العالم ثبوت المجيء لزيد هذا يسمى ماذا نسبه ها نسبه تقيديه العالم مع زيد الصفه مع الموصوف اذا زيد العالم هذه النسبه هنا بينهما نسبه ليس مبتدا وخبر وليس فعل فاعل وانما هي صفه مع موصوفها الصفة مع موصوفها بينهما نسبة وهي العلاقه والارتباط ما نوعها نقول هي تقيديه لا يحصل بها الكلام وكذلك لو قال زيد العالم لم يتم الكلام اين الفائده تامه لم تحصل الفائده لكن اذا قلت جاء زيد العالم حصل بالنسبة نسبة جاء إلى زيد النسبه التامه فائده تامه حصل الكلام وزيد العالم فيه نسبة تقييدية كذلك لو قلت جاء غلام زيد غلام زيد فيه نسبة أولا اليس الاضافه هي نسبه تقييديه تقتضي ان الثاني مجرور ابدا اذا نسبة تقييدية في تقييد ثم ارتباط بين غلام وزيد كون الثاني ملكا للأول أو العكس على خلاف التسمية حين جاء غلام زيد هذا فيه نسبة تامه اذا تجتمع النسبتان ادراك النسبه التقييديه يسمى تصورا وادراك النسبة التي هي الكلاميه عند بعض في التعبير يسمى تصديقا وهي حكم وهي اي حكم والصواب كما ذكرنا الان التصديق متعلق الوقوع وعدم الوقوع وليس متعلق الثبوت فحسما ولا, ولا الانتفال كانت عبارات بعضهم تدل على على ذلك ولكن لا يمنع ان يكون حكما اذ الحكم اعم من التصديق الحكم اعم من, من التصديق قال فالحكم يكون تصور الرابع على مقال المحققون من أرباب هذا الفن لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية هكذا عبر صاحب التحبيل وقال ابن سينا وغيره, وغيره التصديق نفس الحكم كيف فرضته وتلك التصورات الثلاثه السابقة عليه شرط له هذا مذهب الحكماء كما يقال فهو بسيط فهو تصديق حينئذ يكون بسيطا لان التصور الرابع هو مسمى التصديق حينئذ يكون ما قبله من التصورات تكون شروطا فيه وليست شطرا ليست شطرا وقال الرازي وجمع المجموع هو التصديق الاربعه اذا فرق بين بين النوعين فتصورات السابق على الحكم شطر من التصديق لا شرط هذا الفرق بين بين المذهبين قال وانما سمي تصور تصورا لاخذه من الصوره لأنه حصول صورة الشيء بالذين كان المراد به المعنى اللغوي فلا اشكال لان المدرك لحقائق الأشياء كان طبع ماهيات الاشياء حقائق في الذهن كما قلنا فيما سبق انه أو كذلك لو تامل انسان وجد ان هذا المعنى صحيح أن هذا المعنى الصحيح وهو ان الانسان اذا ادرك معنى المفرد طبعت في الذهن يعني عرف المراد به باللفظ كما انه لو نظر في المراات طبعت صورته فيه وحينئذ يسمى تسمى صوره لكن ليست محرمه وليس بدليل لمن نفى حرمه التصوير الفوتوغرافي لأن هذا يكون في في كما مر معنا مرارا وسمي التصديق تصديقا لأن فيه حكما يصدق فيه أو يكذب سمي باشرف لازمي الحكم بالنسبه لانه متعلق بالخبر ومعلوم أن الخبر ماذا يحتمل امرين اما صدق وإما كذب لماذا سمي تصديقا للصدق اشرف من الكذب اذن سمي ماذا؟ سمي تصديقا تسميه له باشرف الاحتمالين من باب التفاؤل من باب التفاؤل وبعضهم يرى أن, أن ان متعلق التصديق القضايا والقضايا اما صادقة وإما كاذبه فالصادقه لا شك انها سميت تصديق واضح لصدقها والكاذبه الصدق في نقيضها اذا لا تخرج القضايا عن الصدق مطلقا سواء كانت في ماذا؟ اما بذاتها اما بي بنقيضها والذهب اليه الصحاب اللي بيهاجم السبكي كما سياتي معنا ان شاء الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى ولادراك دون حكم تصور ولادراك مبتدا خبره قول ماذا تصور ولادراك تصور أخبر عن الادراك بأنه بانه تصور قال ولادراك مبتدا خبره تصور وجعل الادراكنا محلا للقسمة لأنه قدر مشترك بين هو اراد أن يمهد الان لماذا لذكر العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم فجعل الإدراك قدرا مشتركا ولذلك اختاره فلما كان الإدراك قدرا مشتركا بين العلم وما ذكر معه جعله محلا للالتقسيم وهذا علة ذكر الادراك هنا أي الذي هو قدر مشترك بين العلم والظن وغيرهما هو في اللغه كما ذكرنا الوصول يقال ادركت الثمره إذا وصلت وبلغت حد الكمال ولذلك اعتبر في مفهومه للصلاح التمام وأما في الصلاح فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها كما ذكرنا إلى المعنى بتمامه فان لم يصل المعنى إلى تمامه حينئذ يسمى شعورا ولا يسمى ادراكه ففرق بين بين النوعين ويتصور عدم وصول النفس إلى المعنى بتمامه في المشكوك فيه بالمشكوك في فيه فلو قال قائل ما يعرف معنى الخمره ما الخمر فشك قال الزبيب قال كذا الى اخره متردد حينئذ وصل إلى شيء من المعنى قريب منه لكنه لم يصل المعنى به بتمامه حينئذ يتصور ذلك فيما ذكرنا والمعنى المراد به هنا معنى المفرد كذلك يدخل فيه معنى المركب فشمل حينئذ الحد هذا للصلاح الادراك شمل التصور وكذلك التصديق فلم يختص بواحد منهما دون دون الاخر ولذلك جعل المصنف هنا كصاحب الاصل محلا للتقسيم فهو وصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبه أو غيرها من نسبة أراد به النسبة الخارجية فاختص بماذا بالتصديق او غيرها غير النسبه الثلاث التصورات فتصور الموضوع وحده تصور المو المحمول وحده تصور النسبه الكلاميه التي هي الارتباط بين الموضوع والمحمول وعرفنا كيف نستخدم النسب الكلاميه فيما مر في شرح السله فلا عوده ولا اعاده او غيرها اذا أراد به التصور اي المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة بينهما وان كان الشائع في عبارتهم تفسير الإدراك بحصول صورة الشيء في العقل اي صورة الشيء الحاصله عند عند العقل هذا الشائع في التفسير لماذا لأن الادراك مرادف للعلم لاننا نقول ما المراد بالعلم نقول العلم هو الادراك او ادراك المعاني مطلقه حينئذ قلنا العلم مرادف ل الادراك والادراك يفسر به العلم والعلم يفسر بالإدراك كل منهما بمعنى الاخر هذا هو الصواب في لسان العرب هذا هو الصحيح حينئذ شاع عند بعض اصوليين غير من المناطق أن الادراك حصول صورة الشيء في العقل هذا التصور بالمعنى الاعم صحيح ام لا تصور بالمعنى الاعم حينئذ صار مرادفاً للعلم فلا اشكال فيه فلو فسرنا الادراك بكون حصول صورة الشيء في النفس أو في العقل أو عند العقل قلنا هذا مرادف للعلم فلا اشكال لأن العلم معناه هو الادراك واما تفسير التصور بالمعنى الاخص بانه حصول صورة الشيء في النفس هذا خطا لماذا لأن هذا معنى التصور بالمعنى الاعم وهو مرادف للعلم وبحثنا في التصور بالمعنى الاخص قال وان كان الشائع في عباراتهم تفسيره تفسير الادراك بحصول صورة الشيء في العقل أي صورة الشيء الحاصله عند العقل وهو بهذا المعنى شامل للتصور الساذج والتصديق يشمل النوعين او كذلك لأن الادراك صار بمعنى العلمي والعلم صار بمعنى الادراك فدخل في العلم التصور والتصديق ودخل في حد الإدراك بهذا التعريف الذي ذكرناه التصديق والتصور فلاشكال فيه البت انما الاشكال في تفسير التصور الذي هو مقابل للتصديق بكون حصول صورة الشيء في النفس هناذين يحصل خلط وقد وقع لبعض الشراح السلم انه فسر التصور بالمعنى الخاص بهذا المعنى بهذا التعريف وهو غلط وقد يفيد بعدم الحكم فيختص بالتصور الساذج كما وقع هنا يعني قيد بعدم الحكم وهو المراد هنا قال والادراك دون حكم تصور والادراك دون حكم دون هذا ظرف متعلق محذوف حال أي حال كونه بلا حكم معه من ايقاع النسبة او انتزاعها هذا التعبير الصحيح بمعنى اننا نقول الادراك ان كان او إن شيء تقول الادراك اما ان يكون معه حكم او لا الادراك اما ان يكون معه حكم او لا فان لم يكن معه حكم حينئذ نسميه تصورا فإن كان معه حكم وهو كما عبر هنا ايقاع النسبة الخارجية او عدم ايقاعها فهو تصور اذا الادراك على نوعين ادراك مع حكم وادراك بلا بلا حكم هنا قيد قال والادراك دون حكم يعني من غير حكم وهو ايقاع النسبة او انتزاعها الذي يسمى بالوقوع واللا ولا وقوع تصور يعني هذا خبر عن مبتدا تصور ويسمى علما أيضا لانه جزء منه تصور هو نوع من انواع العلم بل نوع من نوعي العلم لانه محصور في التصور والتصديق اما وصول النفس الى المعنى لا بتمامه ويسمى شعورا كما مره ومعه تصديق جلي ومعه يعني ماذا ومع الحكم ادراك بلا حكم تصور ومعه يعني ها إدراك مع الحكم هكذا معه يعني وادراك مع الحكم تصديق فجعل حينئذ في ظاهره في ظاهره جعل مسمى التصديق المجموع صحيح في ظاهره جعل مسمى التصديق المجموع لانه قال الادراك ومعه الادراك السابق الذي هو تصورات الثلاث مع الحكم تصديق وهذا مذهب الرازي هذا مذهب الرازي قال ومعه أي مع الحكم يعني والادراك وللنسبه وطرفيها مع الحكم المسبوق بان ادراك لذلك تصديق جلي تصديق جلي جلي ضد الخفي أي الواضح الظاهر ورد به التثميم كإدراك الانسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان وايقاع أن الكاتب ثابت للانسان أو انتزاع ذلك اين فيه بالتصديق يعني يدرك الاربعه التصورات على وجه التمام فيدرك معنى الإنسان ويدرك معنى كاتب ويدرك النسبه كون الانسان كاتبا هذه النسبة ثم ايقاعها بالفعل هذه المجموعه الاربعه يسمى تصديقا وكما ذكرنا على هذا النمط حينئذ وعلى هذا القول يكون مسمى التصديق مركبا وليس بسيطا والمشهور عند المناطقة أنه ماذا انه بسيط فالتصور الرابع الذي هو الوقوع والا هذا الذي يسمى تصديقا قالك ادراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابت للانسان هذه كم تصور ادراك الإنسان والكاتب هذا اثنان وكون الكاتب ثابتا للانسان هذه النسبة وإيقاع أن الكاتب ثابت للانسان او انتزاع ذلك يعني اما ثبوته وإما واما نفيه في التصديق بأن الانسان كاتب بالفعل أو انه ليس بكاتب من الصادقين فيه في الجملة هذا قول وقيل الحكم إدراك أن النسبه واقعة أو ليست بواقعه قال بعضهم ما هو التحقيق والاقاء والانتزاع ونحوههما كالايجاب والسلبي عبارات يعني الوقوع بالفعل هو الذي يسمى تصديقا واما التعبير عنه فذا لفظ وماذا الاشكال هذا نزاع فيه في اللفظ بمعنى أن المراد هو وقوع أو عدم وقوع مدلول اللفظ هذا الذي هو التصديق حين اذا عبرت عنه بالايجاب او عبرت عنه بالسلبي أو عبرت عنه بالوقوع او اللا وقوع. ليس اللفظ هو التصديق وانما مسمى اللفظ ما هو هو التصديق هذا بحث في في الالفاظ قال هنا ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده كما قيل ان مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم ومن هذا الاطلاق قول المصنف كغيره ظاهر صنيع المصنف أنه اختار مذهب الرهزي وهو أن مسمى التصديق مركب بي وليس بم وليس بمبسط اي إطلاق التصديق على الحكم اما مجاز من اطلاق اسم الكل على البعض على مذهب الإمام أو حقيقة على مذهبي على مذهب الحكماء على أنه بسيط وعلى مذهب الامام مراد به الرازي كما ذكر الامام نحن نحكيه فقط باب الحكايه وليس به امام نقول هنا بالنظر إلى المذهبين اما بسيط وإما, وإما مركب على مذهب الحكماء فيما قيل هو بسيط بمعنى أن التصور الرابع هو, هو, هو التصديق هو هو التصديق وعلى مذهب الرازي المجموع 4 يعني لابد ادراك ادراك معنى الموضوع أو تصور الموضوع هذا ركن في التصديق لو فات فات التصديق كذلك تصور المحمول هذا ركن تصور النسبة هذا هذا ركن في التصديق فاذا فات ركن فات وهم اتفقوا كلهم على ماذا على انه لو فات تصور الموضوع فات التصديق لكن ليس من فوات الشرط وانما من فوات الركن هذا عند الرازي وليس من فوات الركن بل من فوات الشرط عند من عند الحكماء الحكم هذا كقولنا في مساله العمل الظاهرة هل هي ركن ام شرط شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حكى القولين في الإيمان الكبير الاعمال الظاهره شرط في مسمى الإيمان شرط في مسمى الإيمان ركن في مسمى الايمان لاشك أن مذهب السلف أنه ركن انها انها ان الاعمال ركن لماذا لأنك لو سلمت بكون الاعمال شرطا في صحه الايمان دعك من المرجئه كما لما في, في شرط في صحه الايمان فينيجي نقول انت سلمت بكون العمل ليس داخله في مسمى الايمان اذا قلت بانه شرط صحه ماذا دعيت بأن الاعمال ليست داخلة في مسمى مما صحيح ام لا لان الشرطه خارج والركن داخل اسكدان والركن جزء الذات والشرط خرج اذا الشرط خارج عن المهية وإن اتفقا بأن المهية متوقفة على الاعمال اتفق لا اشكال فيه ولذلك جعل النزاع لفظي شيخ السلام رحمه الله تعالى بمعنى ان النزاع هنا ليس في الحكم وانما في التسمية هل يدخل او لا يدخل اتفق على ماذا على أن الاعمال إذا زالت زال الإيمان اذا هذا حكم لكن هل الاعمال داخلة أو لا بمعنى تسمى ايمانا من جعلها شرطا لا يسميها ايمانا وما قال بان داخل هي ركن سماها ماذا الا وشك ان السلف على ماذا قاطب باجماع أن السلف على ان هذا داخله في مسمى ليست شرطا في حزم وانما هي داخله ولا شك ان الركن شرط بمعنى ماذا أنه يترتب عليه وجود المهية اذا فرق بين ان نقول وبين النقول شرط هنا في هذا التصور تصدق الامر الاشكال فيه قلت لكم شرط لان بني عليه دين لكن في مسمى الايمان لا. لا هنا الفاظ شرعية يجب اتباعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اطلق لفظ الايمان على جميع الاعمال اذا هي داخلته لا نقول هي شرط خارجه نقول عين من جعله شرطا قد اخطأ في التسمية وان لم يخطئ في ماذا في الحكم فالفرق بيننا بين المسالتين اذا فرق بين الشرط والركن ان الشرط داخل في ان خارج عن ماهيه وان الركن داخل في, في المهية الماهيه قال هنا قال في الابهاج سبق في شرح منهاج قوله في تعريف الفقه قول العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي فسر العلم وحكم عليه بكونه جنسا ولا شك ان الجنس تحته ماذا تحته انواع فدخل فيه التصور اذا التصور يعتبر ماذا يعتبر علما وان تصديق القطعي يعتبر ماذا يعتبر علما اذا التصور والتصديق بينهما فرق ودخل في جنس العلم ويلزمها التعلق بمعلوم يعني العلم يلزم التعلق بمعلوم كذلك العلم صفه تقوم بالعالم لابد لها من متعلق إذا قلنا ادراك العلم هو الادراك تعال الى الادراك الادراك هذا مصدر وكذلك فعندنا مدرك وعندنا مدرك صحيح مدرك الذي هو انت الشخص ادركت بصفة الادراك التي وصول النفس للمعنى تماما ما هو المدرك مدلول اللفظ سواء كان مركبا أو, أو مفردا اذا عندنا ماذا عندنا مدرك وعندنا مدرك وحصل إدراك بوصفه هنا كذلك عندنا علم هذا العلم صفه تقوم بالنفس وعندنا معلوم المعلوم هو الشيء المدرك فليس كذلك فعندك زيد عرفت المرادة بزيد صار معلوما عرفت المراد بلفظ علم ما المراد بالعلم صار ماذا معلوما عرفت زيد قائم وادركت معنى ذلك حينئذ صار ماذا صار معلوما فالمدرك هذا عالم والمدرك هذا معلوم كذلك العلم صفة قائمة به بذاتك يلزم لهذه الصفه ماذا أن يكون ثم متعلق فعندك متعلق وعندك متعلق المتعلق هو الإدراك تعلق بماذا بزيت تعلق بماذا بقائم تعلق بزيد قائم وهكذا كذلك شأن ماذا شان العلم فالمعلومات غير العلم صحيح المعلومات هي المسائل المدركه فهي ليست العلم وإنما ادركت هذه المعلومات بواسطه ماذا بواسطه العلم واضح هذا ليس فلسفه وانما هذا امر قائم بالنفس فاذا كان كذلك نقول كل صفه قائمة بالنفس لابد لها من متعلق شجاعه اليس كذلك الشجاعه تكون في النفس عينها لابد لها من متعلق لولا وجود المتعلق ما ظهرت الشجاعه كيف نعرف بأن زيد شجاع لابد ان تتعلق هذه الصفه بماذا متعلقات. هذه المتعلقات هي التي تظهر الصفة وتعلقت بها كذلك العلم لابد لها من متعلقات قال ويلزمها يعني يلزم هذه الصفه التي هي العلم التعلق بمعلومه لازم لها والا ما وجد فان كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور الذي هو المعلوم الذي مدلول زيد ومدلول قائم وكذلك النسبة التي هي ليست نسبه حكميه كالارتباط بين زيد والقائم حينئذ نقول ها هذا المعلوم يسمى تصورا فلذلك قال فان كان المعلوم ذاتا يعني مدلول اللفظ قد يكون ذاتا كزيد زيد هذا لفظ مدلوله الذات المشخصه حينئذ نسميه ماذا نسميه ذاتا لفظ علم لفظ محبه هذا لفظ مدلوله ماذا معنى اذا مدلول الالفاظ قد يكون ذوات وقد يكون ماذا معاني سواء هذا او ذاك يسمى يسمى ادراكا وتصورا او نسبة غير خبريا مراد بها التقييديه والكلاميه والاضافيه فادراك هذه النسب الثلاث كله يسمى ماذا يسمى تصورا اما الحكمية فهذا يسمى تصديقا أو يسمى عند بعضهم حكما والحكم اعم من التصديق عمومين من التصديق لان الحق ان التصديق المراد به الوقوع عدم الوقوع اما الثبوت والانتفاه فهذا حكم بعضهم جعله التصديق والصواب ليس هو التصديق وان كان عبارات كثير من الاصولين على انه هو التصديق قالوا وان كان نسبة خبريه فهو التصديق القطعي فهو التصديق القطعي مثاله العالم حادث هكذا مثل وهنا اربعه ذات العالم صحيح ذات العالم ومعنى الحدوث في نفسه ما المراد بالحدوث لم يكن ثم كان وعرفنا ان الصواب عند الاشاعره وغيرهم أن ان الحادث مخلوق مرادف للمخلوق والصواب لا ولذلك قالوا لا يمكن ما أن ان ان الحدوث مرادف للمخلوق وان الحادث معناه مخلوق بمعنى محدث قالوا اذا يمتنع أن يكون في صفات الباري جل وعلا ما لم يكن ثم كان لان يلزم ماذا يلزم منه الحدوث والحدوث حينئذ مرادف لي المخلوق وهياتها فنفى الصفات الاختياريه والافعال الاختياريه بهذه الحجه بهذا الدليل سمى ماذا دليل الاعراض دليل الاعراض العالم حادث الى اخره يقول نقول الصواب ان الحادث هذا اسم من الحدث ثم المراد به ما لم يكن ثم كان قد يكون متعلقا بصفات الباري جل وعلا ولا يلزم ان يكون مخلوقا واذا تعلق بصفات المخلوقين فلا شك ان المخلوق مخلوق وهو كذلك ما كان صادرا عنه فهو فهو مخلوق اذا ومعنى الحدوث بنفسه هذا الثاني والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو انتفائه قال والعلم بهذه الثلاثه تصور وهو كذلك والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفائه وهو النسبة الخبرية وهو التصديق هكذا عبر صاحب الابهاد والتحرير وقوع ذلك الثبوت أو انتفائه وهكذا في كل قضية موضوعها ومحمولها مفردا والارتباط بينهما نسبة تقييدية وهو من قبيل المفرد ووقوع تلك النسبه او عدم وقوعها امر رابع وقوع تلك النسبه او عدم وقوعها امر رابع فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلقه بالرابع تصديق الى هنا واضح وهو مقرر ثم قال والفرق بين الثالث والرابع دقيق ما هو الثالث الارتباط الذي النسبه الكلاميه ارتباط بين الموضوع والمحمول ثم الوقوع واللا وقوع قال الفرق بين الثالث والرابع دقيق يعني كل منهما تصور لكن ما الفرق بينهما قال فانك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته وتقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به صحيح اللفظ واحد علمت حدوث العالم إن كان المراد به اللفظ ولم يتجاوز مدلوله مضمون الخبر فهو تصور ان كان المراد الحصول مضمون الخبر فهو فهو تصديق اذا صار ماذا صار المسمى والمتعلق واحدا لكن باعتبار اختلاف الجهتين اختلف ماذا كونه تصورا أو تصديقا فتقول زيد قائم قد سمى ماذا علمت ان زيد قائم قد يكون تصورا اذا اردت به ماذا اللفظ ولم تعني به مدلول اللفظ الذي هو كائن في الخارج يسمى تصورا واذا قلت علمت ان زيد قائم اردت به ماذا مضمون الخبر الذي هو الوقوع والا وقوع سمي ماذا تصديقا اذا اللفظ واحد لكن باختلاف الاعتبارين سمي هذا كلاما وخبرا سمي هذا تصديقا قال فانك تقول علمت حدوثا العالم بمعنى تصورته لم يتعدى الذهن تصور محله الذهن وام التصديق فلا الذهن والخارج تقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به فالنسبه واحدة ولكن التصور علمها في نفسها بقطع, بقطع النظر عن الخارج والتصديق علم حصولها اذا عندنا علم حصول وهذا العلم الحصولي له جهتان قد يكون نفسي وقد لا يكون كذلك نفسي يعني علم حصل في النفس هذا يسمى علم حصولي وهو يسميه البعض بالعلم الحضوري العلم الحضوري هو الذي تعمله انت الحاضر الان انت الان تعلم انك في المسجد صحيح هذا كائن أو سيكون هذا علم حاضر الان لا يمكن لو اردت ان تدفعه لا يمكن لذا نمت وتخيلت امرا آخر اما وانت مدرك هذا لا يمكن ان اتصور انه الان ليس في المسجد حاول هكذا أن تتصور الان لست في المسجد هذا <سؤال> <أذى> لا يمكن نقول <سؤال> هذا لا يمكن اذا بعيد اذا هذا يسمى ماذا يسمى علما حضوريا العلم الحصول قد يكون في النفس وقد يكون في في الخارج كذلك التصديق علمه علم الحصولي باعتبار الخارج هل معناه حاصل وحاضر وقائم في النفس الجواب نعم اذ له جهتان له له جهتان ولذلك قال هنا فالنسبه واحدة ولكن التصور علمها في نفسها باعتبار ما يقع في النفس لا بقطع النظر عن وقوعها في الخارج والتصديق علم حصولها لكن في الخارج علم حصولها في في الخارج واللفظ واحد علمت حدوث العالم فيكون تصديقا ويكون تصورا اللفظ واحد لكن باعتبار المضمون هو تصديقا واعتبار المعنى القائم باللفظ من صحه تعبيره وفي نقول هذا تصور قال فحقيقه المعلوم في التصديق كحقيقه المخبر به في الخبر الخبر له مضمون حقيقته وصدقه ماذا تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهر تطابق الواقع صدق الخبر ها وكذبه عدمه في الاشهر اذا الخبر له ماذا له صدق ما المراد بالصدق أن يطابق الواقع تقول زيد مسافر وزيد بالفعل مسافر سافر وتقول زيد مسافر فإذا به موجود اذا لم يطابق الواقع فهو فهو كذب اذا له مضمون له له مضمئات تصديق متعلقه مضمون الخبر وليس الخبر لأن الخبر هو ما تتكلم به زيد قائم زيد مسافر متعلق التصور هو اللفظ ومتعلق التصديق هو مضمونه الذي يكون فيه في الخارج اذا التعلقون بهذا الاعتبارين قال فحقيقه المعلوم بالتصديق كحقيقه المخبر به في الخبر بل هي حقيقة واحدة ان تعلق بها الكلام سمي خبرا إن أريد به ماذا اللفظ سمي خبرا وان تعلق بها العلم سمي تصديقا والعلم هنا التصديق باعتبار المضمون قال والتصور أخص من من العلم مطلقا أو كذلك صحيح التصور اخص من العلم مطلقا يعني كل تصور علم ولا ولا عكس كما تقول كل اسم كلمة ولا ولا عكس لأن الكلمه قد تكون فعلا ولا تكون اسما كذلك كل علم تصور لا خطا لان العلم هو تصديق لكن كل تصور علم هذا صحيح ومن غير عكس اذا العلم أعم من من التصور والتصور خاص مطلقا من من العلمي كالاسم والكلمه قال والتصديق أخص منه من وجه والتصديق أخص منه يعني أخص من ماذا من العلم أخص من العلم التصديق أخص منه من وجه ساجي تفسير في كلامي لان التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم ليس ليس علم لانه ليس بادراك ليس بتصديق فتصدق الرجل في كلامه لكن لا باعتبار المضمون صحيح تتكلم تقول زيد مسافر واصدقك كذلك هذا التصديق يكون قائم بالنفس حينئذ وجد العلم ولم يوجد التصديق وجد العلم ولم يوجد التصديق لماذا لان العلم تعلق بالخبر نفسه ولم يتعلق بمضمون الخبر والتصديق يتعلق بمضمون الخبر ولم يتعلق به بالخبر فرق بين الخبر وبين المخبر به متعلق التصديق هو المخبر به الذي هو الوقوع واللا وقوع واما متعلق العلم فهو إدراك صدقك انت فقط ها اذا فرق بين بين النوعين ولذلك سبق ان نباهت ان الحكم عند بعض اعم من التصديق فكل تصديق هو حكم وليس كل حكم يعتبر تصديقا ولذلك قال لان التصديق قد يكون بالخبر الذي هو كلام وقد يكون بمضمون الخبر كما سياتي وليس بعلم لخروجي من حد العلم قال وتفسير التصديق بما قلناه وهو العلم بالنفي والاثبات يصحح انقسام العلم الذي هو الادراك للتصور والتصديق بخلاف ما إذا فسرناه بالحكم أو بالحكم مع التصور هذا استدراك على المصنف يعني اذا فسرنا التصديق بانه الحكم أو بأنه التصور مع الحكم كيف ينقسم حينيد العلم لتصور تصديق هذا محل اشكالي قال فلا يصح قسم العلم إليه إلا إذا قيل إن العلم بالنفي أو الاثبات حكم وهذا قد قيل به لكن ليس هو الشائع والمعروف ان الحكم ايقاع النسبه ايقاع النسبه قال وكشف اللبس في ذلك أن الحكم هو نسبة امر إلى امر بالاثبات أو النفي وهو قسم من اقسام الكلام قد يكون بالنفس وقد يكون باللسان الذي والاثبات والنفي قد يكون في النفس قائم دون كلام وقد يكون ماذا قد يكون باللفظ قال فإذا قلنا حكم الذهني فانما نريد الاخبار النفسان ثم إن هذا الاخبار محتمل للتصديق والتكذيب والتصديق والتكذيب اما بالاخبار بان يقال لقائله صدقت او كذبته يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب قد يكون في النفس ولم يصحبه لفظ وقد يكون مرده إلى الى اللفظ اما بالعلم والاعتقاد قال فإن من علم صدق المخبر يقال له مصدق له ومن علم كذبه يقال إنه مكذب له وهو كذلك فسمي العلم المتعلق بذلك الخبر أو بمضمون الخبر تصديقا لما قلناه لانه مصدق له بمعنى أن متعلق التصديق قد يكون الخبر اللفظ وقد يكون ماذا مضمون الخبر لكن الذي هو مضمون الخبر هو المعني عندنا هنا وليس الذي هو اللفظ فلو قال زيد قائم قد يقوم بنفسك أن المتكلم صادق ولا يكذب فتصدقه لكن هذا التصديق خاص بمعنى ماذا بمعنى أنه بقاطع النظر عن الوقوع وعدم الوقوع هل هذا المعنى هو المراد عند المناطق الجواب لا عين تصدق من يتكلم لكون ماذا لكونه ثقة عندك باعتبار اللفظ صدقته لا باعتبار الوقوع عدم الوقوع لكن ليس هو الذي يعتبر الصلاح عند المناطق قال فالعلم يتعلق بالحكم أو بمضمونه لا ينقسم إليه وقولنا بمضمونه لأن العلم قد يتعلق بالنسبه الخارجيه وقد يتعلق بالخبر عنها فالثاني تصديق للخبر والأول تصديق لمضمونه وفق بين التصديقين والحكم منهما هو تصديق وهو الاخبار بصدق الصادق ومنهما ليس بتصديق وهو تقييد الاحكام وإنما شاع في العرف اطلاق التصديقات على القضايا مطلقا لانها قابلة لان تصدق فكانهم قالوا الصادقه يعني اراد أن يبين سبب التسميه فقال قضايا في الاصل من باب التفاعل اطلق عليها انها صادقة ولنا جهه اخرى كما ذكرنا في ما سبق انها باعتبار كونها صادقه وكذلك الكاذبه هي صادقة لكن باعتبار ماذا باعتبار نقيضها اذا هذا ما يتعلق بقول والإدراك دون حكم تصور ومعه تصديق جلي فقسم لك الإدراك الى نوعين الاول تصور والثاني تصديق وقلنا الادراك هنا هو معنى العلم حينئذ نقول علم ينقسم الى تصور علم تصور وينقسم الى علم تصديق الفرق بينهما أن متعلق التصور المفردات ويدخل في المفرد هنا الموضوع وحده والمحمول وحده والنسبه بينهما واي نسبه غير حكمية فهي داخله في هذا التركيب يعني في التصور وهذا يشمل النسبة الكلاميه التي هي الثبوت والانتفاء وثانيا النسبة التقييدية التي هي كون الثاني صفه للاول والنسبه الاضافيه التي هي لا تدرك الا بالمتقابلين كالابوه والبنوه فكل نسبة غير حكمية في داخلته والمراد بالنسبة الحك... الحكمية هي الوقوع واللا يعني وقوع الثبوت فرق بين ان تقول زيد قائم دلت الجمله على ثبوت القيام لزيد هذه نسبة كلاميه هذه نسبة كلاميه هل هي تصديق الجواب لا وانما التصديق ما هو وقوع الثبوت بالفعل يعني كائن في الخارج زيد قائم أو ليس ليس بقائم حينئذ كل هذه الانواع يسمى ماذا يسمى تصورا وبعض ما عدها إلى سبعه انواع وبعض ما عدها الى 21 اخري وهذا العداد لا ينفع اذا عرفت أن التصديق متعلق ماذا شيء واحد وهو وقوع الثبوت او عدم وقوع الثبوت وهذا يستلزم قبله ثلاثه تصورات التي هي ما دخل في في النوع الاول يعني او بعض ما دخل في النوع ليس كل ما دخل في النوع بعض ما دخل من وهو تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والمراد بالنسبة هنا النسبة الكلامية ثبوت القيام لزيد عدم قيامه عدم ثبوت القيام لزيد حينئذ يسمى تصورا لا يتحقق وجود التصديق الذي هو وقوع قيام زيد بالفعل او عدم وقوعه الا اذا تقدم هذه التصورات ثم الخلاف بين كونه بسيطا او مركبا خلاف لا ينبني عليه شيء وانما هو خلاف لمتابعه المتقدمين أو ما ذكره بعض المتاخرين ولذلك المتقدمون من المناطق على أن التصديق بسيط شيء واحد وهو التصور الرابع هو تصور لكن إذا تحقق ووصل اليه حينئذ نسمه تصديقا ولذلك لو نظر إليها الناظر بعقل لوجد أنه يتصور اول المحكوم عليه في الذهن لو قيل زيد قائم هكذا الانسان مبرمج على ذلك يتصور اولا الموضوع الذي هو المبتدا ثم يتصور كونه قائما ثم الارتباط ثم هل بالفعل وقع او لا فيكون على هذا الترتيب اذا التصور الرابع هو تصور في نفسه لأنه إدراك لكن يسمى ماذا يسمى تصديقا وباتفاق أن التصديق مبني على التصورات السابقة وإنما الخلاف هل توقف المهية ماهيه التصديق على ما قبله من توقف المهية على اركانها أو على شروطها المتقدمون على أنها شروط لها وذهب الرازي ومن تبعه على أنها أركان لهم وما لأ إلى ذلك من دقيق العيد كما سياتي بيانه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين